بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن مهربان والعصر إن الإنسان لفي خسر سويند بزمانا سويند بكاتي عصر براستي آدم زاد لزرر مندي دي مندي دايا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر بجلواني كباور يانهنا وو كارو کرده وچاكا كان يان انجام ده وو آموشگاري يكتريش يان با پابندی حق بن بابندي حقیش بيويسي بخو گريه لبروا بردوام آموشگاري يكتريان کرده و تا هميشه بردوام خو گرو آرام گریش بن